فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمدُّونَنِي بِمَالٍ لَّا أَنفَقَ مَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا ايها الملائكه انكم ياتيني بعفها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك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 كَنَّ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّمْرُدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي اني ولنت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين